وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا به له وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ, لهم عذاب شديد بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ وَمَا سماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات كالمفسدين في الْأَرْضِ أم نجعل كلف الجار كتاب انزلناه اليك مبارك اليد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 طاغين الاشياء رمضان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 <تأخذناهم> سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم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 ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الْمَلَائِكَةُ كلهم أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ استكبر وكان من الكافرين قال يا إِبْلِيسُ ما منعك أَنْ تسجد لما خلقت بيديه